شمسنا ل م ش ر ق ف أ ت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أ و كالذي مر على قريه و ه خاويه على ع ر و ش ه ا قال انا يحييها

you r

ب ف ض ا من ا ل ط ي ر ف ص م د راتب ل ن ك ثم